رأى مستغنى إن إلى ربك الرجعة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الغدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم الله يرى كلا لا ان لم ينتهي لنصع بناصيه نصيه كاذبه خاطئه بل يدع ناديه سنادوا سمائيه كلا ما تطعه واسجد